بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أُفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهون يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حفق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحفق إنه لحفق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم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 قالوا لا تبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 وكانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم من أنذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم مِنْهُ هنذين مبين، كذلك ما أت الذين من قبلي من رسل إلا قالوا، إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواسوا به، بل هم قوم طغون.